أعوذ الله من الشيطان the right. و هو و... you <coughs> حتى في السفينة أخلق أخلق ام قوق ح تاوا وركف سفين مسخ وق وق وقس لا لن إنك There is حتى <تصفيق> إذا أتى أهل Oh موسیقی M za سنينه طف كانت لما في البحر فأرد Oh uh. Up <laughs> gone of God. she جزاء on أوna